ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير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 مخاريب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي يشكر فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا دا الارض تاكل من ساءت فلما خرت بينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين